بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنجاه الأعمى وما ينريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُمَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ فَنَهْهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةِ فِي صُخْفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْثُوَعَةٍ مُضَهَّرَةِ بأيدي سفرة كرامٍ بررة أُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَطَهُ مِنْ نُطْفَهُ خَلَطَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ الشَّبِيلَ يَسْرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَقُبَّرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ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 وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبَّا مَّتَاعً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةِ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَمِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ